بسم الله الرحمن الرحيم العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون مصيبة تكون في الارض انما هي بسبب الذنب. فبما كذبا كيديكم. كيديكم. واذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثون باي ذنب جنت يداي. ومن اظلم من من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه زي ما انت شايفت ايه الكلام اللي على السنة العوام كل ما تدعو عن يا رب شمعنانا بما كسب كسبا كيديكم انا عمدت ايه في ظهر انا مش على الصلاة المستقيم وهو ده اللي مضيعه المستقيم ده هو ده اللي مضيعه احنا بنقول له ايه على الصلاة المستقيم مع انه ايه شو ابن الجوزي يقول العبارة وينتى ما قد كان فعله وتتزلزل الأرض لبعض أرض تتزلزل لبعض ما يفعل هو نسي عمل إيه ونسي ما قدمت يداه لا يصلي ولا يزكي ويمكن كافر بالله العظيم وعمل يكتب ليل نهار يحادل الله رسوله ويتمنى أن تشيع في الذين آمنوا إنا جعلنا على قلوبهم أكنا أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا نص الكفر الموجود على ظهر الأرض سببه الأباء بل قالوا إنا وجدنا أباء ما تيجي تقول له كذا يقول لك ابوي وجدي وعمي وخالي فصدوا عن سبيل الله بسنة الاباء طيب حنختبر بما كسبا كسب ايديكم كسب كسب فهل يوصف بالعقل من يعصي الملك على بساطه وهو ينظر اليه بعينه والملائكة يكتبون ويراقبون ولا يكترث لشيء من ذلك ويباشر المعصية بل قد يفرح اذا ظفر بالمعصية هذا عنده عقل أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون إن المعصية تسقط العبد من عين الله وتطمس نور عقله إذ لو استحضر عقله ما عصى الله طرفة عين. فبما كذب كزديكم لك هذه المسألة خطيرة بهذه درجة فكيف نعصم أنفسنا من هذه الذنوب فبما كسبت أيديكم, بما كسبت أيديكم مجلس من مجالس العلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني الحمد لله تعالى بسم الله والسعين المجيزي والسطور ونعوذ لله تعالى من شروع أنفسنا وفيهات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلن ذل لك ومن يهدي فلا ذادي لك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الأبي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة لدعى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 من كتاب ابن الجوزي رحمه الله والذي سماه بطيض القاضي وهو كتاب أرائف جميل لولا ما كدره من بعض ما تصره ابن الجوزي رحمه الله في اعتقاده فإنه برغم أنه كان على اعتقاد الحنابلة في القروع إلا أنه خالف الحنابلة في الأثور وهي العقيد فمن قرأ هذا الكتاب فليحذر كلام ابن الجودي في العقائد أما فيما عدا ذلك فهو كتاب رائق جدا ويمكن أن نسميه بفن الحياة أو بمدرسة الحياة لأنه سطر ما رآه وما عاينه وكان ابن الجودي رحمه الله من أشهر الواعظين في الإسلام أسلم على يديه أكثر من مئتي ألف ويقول الذهب لا نعلم عالما في الإسلام ألف ما ألفه ابن الجوزي ومصنفاته تتجاوز التس مئة مصنف يقول ابن الجوزي رحمه الله خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب وهذه المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة فقلت سبحان الله إن الله أكرم الأكرمين والكرم يوجب المسامحة فما وجه هذه المعاقبة فتفكر فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم لا يتصفحون أدلة الوحدانية ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه بل يجرون على عاداتهم كالبهائم فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان من حرام وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها وإن لم تسهل عليهم تركوها. وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي وربما قويت معرفته عالم منهم وتفاقمت ذنوبه فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم ترى هذا بأي ذنب وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب هذا كلام رائف وكلام رجل فطفح أذلة الكتاب والسنة ثم عايش الناس في الواقع والعالم الذي يعايش الناس في الواقع تختلف فتاواه ومواعظه وكلامه عن العالم الذي يحبس نفسه بين الجدران بين الكتب ثم هو يصدر الفتاوى أو يعيش وتأمل في شيخ الإسلام ابن سيمية رحمه الله أو ابن القيم رحمه الله وفي سائر علماء عصرهم لا ترى حتى في الفتاوى التصحيح على فتاوى هؤلاء العلماء الآخرين برغم علمهم وأن بعضهم ذكروا أنه بلغ مبلغ لجسهد مثل علي بن عبد الكافي المعروف بتقي الدين السبط وكان علي بن عبد الكافي رحمه الله من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمين لما تقرأ كتاب الفتاوى فتاوى التبتي كلامه في الفقه تشعر بشيء من العنق وأنت تفهم حتى العبارات التي يصورها على المقابل تقرأ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمين كأنك تقرأ حدود قص، لا تكاد تمل مطلقا وشيخ الإسلام كثير الإسهام يكون بيتكلم في الصلاة يطلع بقى للزكاة والصلاة والحج يضرب الأمثال وانت بتكرأ وهو يخوض بك واديا ويبتكع بك شرفا تشعر انك انت لا تمل مطلقا شيخ الإسلام رجل عالم لابس الناس وخالط الناس وعرف أدواء الناس فكان على كلامه من النور وعلى كلامه من البهاء ما لا تجدوه على كلام العالم اللي هو لم يكن مثله في مخارصة العوا. ابن الجوزي رحمه الله كما قلنا كان رجلاً مشهوراً جداً حتى أن الخليفة كان يصل الجمعة عنده وكان يحضر دروسه فهو يتكلم الآن في هذه الخطرة عن إشكالية الذنوب. فاعلم أيان مسترشد أنك وأنت سائر في طريقك إلى الله قد احتوشتك ومشارك أعداء كلهم يصنع في أن تقارف الزمن، وكل عدو من هؤلاء الأعداء ينتظرك على مرحلة من الطريق. لقد فلتنا الإنسان في كبد، ليس المقصود بالكبد كبد الحياة، بل كبد للستمرار على الهدايا، استمرار والثبات على طريق الحق مع كسرة الأعداء الذين يناوشونك. ويضعون العراقيل في طريقك وأن تتأير إلى الله سبحانه وتعالى. أول هؤلاء الشياطين إبليس الملعون الذي قال لله تبارك وتعالى فبعزتك لا أبغى ينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلص أي الذي أخلصه الله لذاته. هذا طبعا الشيطان. لا بد أن يبدي العجز الكامل تجاه هذا النوع من البشر لأن هذا النوع من البشر إنما يسيرون بعناية الله تبارك وتعالى إلا الصنف الذي يأتي بعد هؤلاء المخلصون إذا عندنا مخلص وعندنا مخلص المخلص هو من أقلصه الله لنفسه والمخلص هو من أقلص نفسه لله فالنوع الأول الأول لا حيلة للشيطان عليه كما قيل في بعض الإسرائيليات قيل الإبليل أما أحببت أحدا من بني آدم لأن كل بني آدم أعداء ولا يتصور مطلقا أن عدو يحب عدوه أبدا فقالوا له أما أحببت أحدا من بني آدم قال نعم أحببت موسى قيل له ولما قال لأن الله عز وجل قال له وأنقيت عليك محبة مني فأحببته رغما عنه إن الله عز وجل ألقى عليه المحبة فما يراه أحد إلا يحبه كما يعني قال أبو هريرة وهذا في صحيح مسلم كانت أمي كثيرا ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذيه ولم تكن آمنة فكان يجتهد في دعوتها وكان تأبى عليه فضايقته في يوم من أيامي بشدة فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أدعو الله لأم أبي هريرة أن تثلث فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة وحببهما إلى الناس قال أبو هريرة فلا يسمع بي أحد إلا أحبني من إيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال وحببهما إلى الناس إلى آخر الحديث فالعبد المخلص هذا ذا الصف الأول من عباد الله تبارك وتعالى الصف الثاني المخلصون المخلص داء هو النوع الثانباء هو الذي تعاكسه الشياطين على اختلاف أنواعها يقب إبليس فإن أفلت منه فعندنا النفس الأمارة بالسوء وهذا عدو تحمله بين جنبين ولا حيلة لك في فراقه مطلقا فتصور عدو آجل شارب نايم معاك للنهار لا يفارقك حتى تخرج الروح من الجسد فعدو مقيم كما كانت العرب تقول رب مملول لا يستطاع فراقه واحد انتكره ومن منه ولا تستطيع أن تفارقه مع ذاتك مثل النبس الأمارة بالسوء التي بين جنبيك. وبعدين العدو الثالث هو شياطين الإن فانت وانت سير إلى الله عندك أعداء الإنسان اليقظ هو الذي يعرف إن هؤلاء الأعداء ينتظرونه على مراحل من الطريق فيعلم أمار كده لكل عدو أو أمارات أول ما يرى بعض هذه الأمارات يعرف أن في عدو قادم يوم يتخذ الاحتياطات ويلبس جنته حتى يتخط هذه العقب فإذا تخطاها بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته يعلم إن هذا العدو إما أن يسبقه على مرحلة أخرى من الطريق وإما أن يسبقه أو أن تظروه عدو آخر ليس من جنس هذا العدو الأول كل هؤلاء العداء مرادهم شيء واحد مرادهم قلب. فلا يسدد الواحد منهم سهما نحوك إلا وهو يريد أن يصيب قلب لأن قلبك وأثمن ما فيه ولا يعتبر المرء إلا بقلب ولا يوزن يوم القيامة إلا بقلبك فالقلب ده هو العيه المشكلة الكبيرة القلب الذي نحن لا نقدره حق قدره يصاب الواحد مننا بمغفت يصاب بأي مرض من الأمراض ممكن ينفق ما جمعه في شبابه وما ورثه عن أبيه وممكن يستلكم طب الأرض وسافر إلى آخر بلاد الدنيا لأجل أن يطلب علاجا لبطنه أو لرجله أو لرأسه أو لعينه ثم يمرض قلبه فلا يسمع آيات الذكر فيبكي ولا يسمع عالما يعظ فيهتز ومع ذلك هو لا يدري بالمصيبة وهذه أعظم من المصيبة ذاتها أعظم من المرض ألا تعترف أنك مريض أول درجات العناد إن أنت تعترف أن أنت مريض إذ عثارة إن أنت مريض هتأخذ الدواء حتى لو كان مرة تأخذ الإبر حتى لو كنت أنت بتخاف من شكة الإبر تأخذ بس ليه لأنك معترف أن أنت مريض لكن أنت بتقول لا أنا صحيح فمثل هذا لا يبرأ مطلقا حتى يعترف أنه مريض فالإشكال إن هو لا يدري إن هذا التبلد الحاصل له وأن عينه لا تسيل كما كانت عيون السلف تسيل جلده لا يقشعر إذا تنع الموعظة كما كان يفعل استلف القدام هذا كله سببه القلب فهل إذا أحس ببعض هذا يمواخد بعض أولا ما أشوف أي عالم من العلماء وإن بعدت دياره يركب له مواصله اثنين وثلاثة واربعة ولا يرى أن رحلته ذهبت سدى حتى لو ذهب إلى هناك وقيل إن هذا العالم اعتذر أو مساف أو مريض لا يرى أن هذه الخطوات كانت سدى لأنها كانت لله سبحانه وتعالى فربما يكشف الله عز وجل عنه بهذه الخطوات إذا سلم كم من الناس يمكن أن يقطع هذه المراحل الطويلة ويركب مصاط ويتعرض للأكمنة بقى الموجودة والكلام ده وينزل وشرب في كل اسم أربعة وعشرين ساعة ولا 3 ساعات ولا 4 ساعات وهو مصر على أن يصل إلى غايته كم من الناس يفعلوا هذا؟ قليل من الناس هم الذين يفعلون هذا فلا يعاملون القلب المعاملة التي تليق بالملوك لأن القلب ده ملك البدر فينبغي أن تترقى معاملتك لهذا القلب كما تعامل أحد ملوك الدنيا. فكل الأعداء ثلاثة دول إنما يطلبون قلبك القلب إذا أصيب يرتكس العبد في الذنوب لأنه هو الملك فلا ترسل العين النظرة إلا بإرادة القلب ولا تسمع الأذن وتتأثر إلا بإرادة القلب ولا يتحرك هذا الساعد إلا بإرادة القلب فالقلب هو الملك حيثما كان مريدا ان فعلت الجوارح لإرادته فعلت الجوارح لإرادته فهو الفاعل على الحقيقة وإن لم يباشر الفعل تعارف أي ملك أي رئيس مريد يقول لك أنا حاربت وانتصر طب هو اللي الذي باشر الحرب ما حارب إنما أصدر أوامر الحرب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك إن طالب الناس زمان أن يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة فرضها الله عز وجل ألا للشاهد باء قد رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجم أبو بكر ورجمته طب هو النبي عليه الصلاة والسلام باشر الرجم بيده رجم أحدا بيده ما رجم أحدا بيده باشر أبو بكر الرجم بيده ما باشر الرجم بيده فما باله يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجر أبو بكر ورجمت أي رجموا عن أمرنا رجموا عن أمرنا فينسب هذا الفعل للقلب وإن لم يباشر الفعل مباشرة وإن لم يباشر يعالج فعل بعلاج المباشرات لأن المسائل كلها مرضها إلاء القلب فإذا انفعل القلب لهذه المصيبة التي سددت إليه بدأت الجوارح في اقتراف الذنوب إذن المحصلة النهائية لهذه العداوة أن تقع في الذنب أن تقع في الذنب والذنب يعرض العبد إلى النار لأجي هذا كل مصيبة يصاب بها العبد سببها اقتراف الذنب في الزلزال اللي حصل في مطلع سنة تشعين عندنا في مصر تكلم طائفتان في الجرائد والمجلات وفي الإزاعات فمنهم من قال إن الزلازل دي سببها الذنوب والمعاصي توبوا إلى الله فرد عليهم جماعة آخرون وقالوا لا من قال إن البلاية سببها الذنوب بل الذنب قد يرفع العبد والابتلاء قد يرفع العبد وأنكروا أن يكون للذنوب تأثير في الحياة وهؤلاء لم يطالعوا كتاب الله عز وجل فضلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كتاب الله عز وجل ناطق بأنه ما من مصيبة تصيب العباد إلا بذنب قال الله تبارك وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله والله شديد العقاب كما قال تبارك وتعالى أيضا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وكما قال تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون وكما قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم وهذا دليل على أن المحب لا يعذب من يحب أبدا اسمحوا لي بقى طالما وصلنا للمسألة أضعوا حاشية على هذا الكلام وهذه الحاشية تتعلق بالحياة الزوجية إن من يحب لا يعذب حبيبه الرجل إذا كان يحب مرأته لا يعذبها المرأة إذا كانت تحب زوجها لا تعذبه إن هذا مناقض تماما المناقضة لميثاق الحب الحب اللي هو معناه ألا يكون لك إرادة في مقابلة إرادة من تحب بل ينفعل الإنسان لإرادة من يحب حتى لو كانت على خلاف إرادته طبعا ده كله مربوض المعروف ولا يتجاوز المرء حدود الله تبارك وتعالى. قال الشاعر وقد أجاز اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد. يعني المحب ما بيرفعش ما نخيره. هو يرى له لكرامة حبيب يديله كلمتين مش ما لومش لازمة ما يقولش كرمت أول ما يحس بكرامته يبدأ يرتفع ميثاق الحب. لأدي هذا السالك إلى الله عز وجل يهان في سبيل الله برغم أنه شريف وكريم وعزيز وصاحب منصب ومن أسرة قوية ومع ذلك تهون عليه نفسه في الله أول ما يشعر بذاته يضعف وتتحول قدمه عن الطريق أول ما يقول طيب إيه لازمتت الإهانة دي حتت مش عارف مين يكلمني ويشتمني وبهدين وأنا ابن فلان وابن علان ومش عارف إيه وعندي كذا وكذا أول ما يبتدي يستشعر المسألة دي واستشعر بقى نسبه واستشعر بقى ذاته الكلام ده يبتدي يرده وتنحرف عن الطريق بل تهون عليه ذاته في الله تبارك وتعالى كما هانت على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الله عز وجل حتى صار الرعاع والسوق يسبونه ويشتمونه ويضربونه بالحجار ومع ذلك هانت عليه نفسه في الله وكان أشرف إنسان في جزيرة العرب بل هو أشرف إنسان على وجه الأرض ليس في جزيرة العرب وحدها ومع ذلك مضى قدما إلى الله ليه لأنه محب محب مهما لقي من الأذى فإنه ينظر إلى إرادة من يحب فينفعل لها فتذوب حضوض نفسه في هذه في بوتقة هذه الإرادة فهذه الآيات وغيرها كثير كما قال تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب ما ترك على ظهرها من دابة قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب اذا كل مصيبة تكون في الارض انما هي بسبب الذنب طيب زكاة المسألة خطيرة بهذه الدرجة فكيف نعصم انفسنا من هذه الذنوب اقول لا تستطيع أن تعصم نفسك عن الذنب بإطلاق هذا مستحيل هذا مستحيل قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطى كل من صيغ العموم وهذه جملة موجبة كلية كما يقولون يعني لم يتقدمها نافذ تفيد الشمول والعموم بكل عبد مذنب كل عبد مذنب إلا من تفضل الله عز وجل عليه وعصمه من هذا إذن إذن الذنب لا بد منه المطلوب من العبد حتى يتخصى الذنوب أو يتخصى آثام الذنوب لا هي دي العبارة الدقيقة يتخصى آثام الذنوب وعقوبة الذنوب أن يستقيم أن يستقيم الاستقامة أن تكون لله عبدا العبودية أعلى درجات الحب الحب العلماء بيقسموا إلى درجات أعلى درجات الحب الذي ليس بعده درجة العبودية لو وصل عبد إلى أعلى الدرجات يصير عبدا يصير عبدا لمن يحب لأعلى الدرجات فإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة إلى درجة العبودية لم يكن له إرادة قط مع حبيبه قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيره من امرهم في حديث أبي الهيثم ابن التيهان في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي هو كحديث أبي الهيثم بن تييان في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام والشراب. المهم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هو ونفر من أصحابه عند أبي أيوب الأنصاري. وبعدين بعدما انتهوا من الأكل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب تأتينا غدا. وكان في نية النبي عليه الصلاة والسلام أن هو يهدي أبي أيوب أما أو عبدا. يستعين به على حياته حين أنا لأن أبا أيوب كان رجلا مقل فلما جاءه أبا أيوب في اليوم التالي وما كان يدري ماذا يعني؟ يخبئ له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه, أعطاه عبده وقال له يا أبا أيوب أحسن إلي أحسن إلي خرج أبا أيوب من باب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للعبد أن تحروا لوجه الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحتن إليه هو الإحسان يقف عند هذه الدرجة لا كان ممكن يكسيه ممكن يأكله ممكن يشربه ممكن يعني لا يذكر عليه في الحم ما يشرجلوش لكن أعلى درجات الإحسان قاطبة أن يعتق هي دي ما العبودية أرى طح أبواب الخيرات كثيرة لكن كثير منا يأخذ أزنى هذه الخيرات بلا سبب مقنع عن تأخره لماذا تأخر صحابة الوعون العباد المحبون كانوا كثيرا ما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله لأن العمر أقصر بكثير من استيعاب كل أعمال البرد استحيل تستطيع قبل ان تموت ان تفعل كل امر امرت به على سبيل الوجوب او على سبيل النذب تعرفش ليه لان الاوامر كثيرة بالمئات وقد يعجز المرء عن تنفيذ امر واحد طيلة حياة برغم انه يتعانى ويتعاطى اسبابه لكن يعجز نفس لا تطوع فهذه الاعمال الكثيرة كلها انت محتاج بقى كرجل تاجر انك تعرف ايه العمل اللي وصلك بسرعة ايه العمل اللي وصلك بسرعة زي التاجر في في بضاعة تكسر عشرة في بضاعة, بضاعة تكسر عشريين بضاعة تكسر ثلاثين تكسر مية. مية مفيش في الدنيا عاقل له عقل تاجر يقول لك لا انا تاجر فم عشرة واسبهم مية هذا مستحيل الا اذا كان مخبولا زي رجل كان زمان يعني عالوا على قده كده بلدنا وكان ما يعرفش الحساب مطلق ولا يعرف الكبير والصغير في الحساب في الحساب الأرقام فكات مراته هي اللي ايه اللي مبشرة المسألة دي فجم مرة يشتري منه عجل واخدلك فالرجل قال له ايه قال له احنا ناخد العجل ده بسبعين جنيه طبعا أيام زمان يعني أيام كان الجنيه متغط وفي عريان يعني ياه لا غطاء له أيام كان الجنيه متغط وعليه غطأ دي كده وكنا مدينين بريطانيا العظمى وكنا محترمين زمان دلوقتي القوي السرايلي جنيه 75 قرش كل اسف فقال له اشتري علبه ب 70 جنيه قال له 70 تعي عايز تخمني يا ب 45 يا بلاش وكمان جت مراته لحائته وهو عملي يفاصل في المسألة دي وهو متصور ان 75 اكتر من الايه اكتر من 70 فيش انسان في الدنيا بضاعة بتكسب 10 بضاعه بتكسب بيقول لك لا انا اخد الايه ام 10 واسيب الام 100 كذلك في اعمال قفزة وحدة توصلك وفي أعمال تفضل ماشي تحبو فيها وما توصلش برد لأنها طويلة ونفسك لا تعينك على هذا المشوار الطويل فأنت عايز حاجة مختصرة كده تطلع به فيقول يا رسول الله ما أحب الأعمال إلا يقول له الصلاة على وقته لكن أنا ممكن ما قدرش أعمله ثم أي قال لك بره الوالد ثم أي قال الجهاد في سبيلها ويفضل وينزله يفضل ينزل ليه على سبيل الاحتياط جايز ما معرفش أجيب اللي فوق يبقى أنا عارف اللي ع ومعروف شو جبلي تحته بيعرف اللي تحتها وهكذا ليه بيسأل السؤال ده الأعمار قصيرة وأعمال البر كثيره وأنا محتاج إن أنا شغل بشغل التجار عايز أحصل أكبر قدر من الثواب قبل أن أموت يوم يسأل لي يسأل هذه المسألة فالاجل هذا يبقى العبد يسابق العبد يسابق في طريق الخيرات وفي طريق البر طيب يبقى العبودية أعلى الدرجات أعلى درجات الحب تقتضي إنك أنت تاخد أعلى درجات الإحسان عشان كده راح بينا نقسم بقى الدين ونرتبه إحنا عارفين إن الدين ثلاث أقسام إسلام وإيمان وإحسان أعلاها الإحسان يبقى الإحسان لما تحب تحط في مقابل الإحسان شيئا تقول العبودية هي الإحسان والإحسان هو العبودية دي درجات الحب وده أعلى الدين الإحسان عرفه جبريل عليه السلام بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه برضو السمه الاثنين أن تعبد الله كأنك تراه لكن أقل العباد هم الذين يتصورون ويتلبسون بهذا المقام الرفيع يبقى إنه شايف ربنا قليل من العباد هو اللي ممكن يوصل للدرجة هذه الدرجة الكشف العظيم طيب فإن لم تكن تراه لأنك أنت لم تتنبذ في هذا المقام العالي فإنه يراك عشان كده العلماء هموا بيعددوا أثار المعاصي يقولون إن المعصية تسقط العبد من عين الله وتطمس نور عقله إذ لو استحضر عقله ما عصى الله طرقة عين. فهل يوصف بالعقل من يعصي الملك على بساطه وهو ينظر إليه بعينه والملائكة يكتبون ويراقبون ولا يكترث لشيء من ذلك ويباشر المعصية بل قد يفرح إذا ظفر بالمعصية كم من عبد أراد أن يزني تعد يضبر ويرتب ويختفي ويدفع ألوف مؤلفة حتى إذا ظفر بمراده انتشى هذا عنده عقد عنده مسكه من عقد الذي يفرح إذا حصل على الذنب وبذل ماله في سبيل هذا الذنب أليس بعاقب فالإحسان اللي يسوي العبودية اللي هو أن تعبد الله كأنك ترى مش عارف توصل لهذه المنزلة يبقى كأنه يرىك كأنه ناظر إليك ويراقبك العبد حقا لا يتلبس أبدا بشيء يغضب الله بل في مراضي الله يأخذ أعلى المقامات كما فعل أبو أيوب الانصار رضي الله عنه لما قال لعبده اذهب انت حر لوجه الله امرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان احسن اليك وصف الله عز وجل اشرف خلقه بهذه الصفة وبوأهم هذا المنصب الومنصب العبودية فقال عن نوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا وذما ذكر داود وسليمان وأيوب قال في كل منهم نعم العبد إنه أواب وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وبدأ وصفهم بالعبودين وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الليالي سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا إذا أرفع المناصب العبودية البس باء رداء العبودية وتدثر به تدرك طريقة الاستقامة تدرك طريقة الاستقامة الاستقامة كما يعرفه العلماء ألا تبرح قدمك الطريق ألا تبرح قدمك الطريق طب إذا انحرفه يبقى فارقة الاستقامة حتى ترجع إلى الطريق يبقى اسمك مستقيم طيب إذا كان بقى الأعداء ينتظروننا على الطريق وكل ابن آدم خطاء يبقى اكيد احنا اقدمنا ستنحرف عن الطريق كثيرا تطلع برد يجدلك الشيطان والشيطان له الف مخر وقليل من عباد الله الذين يعرفون ما داخل الشيطان الخفي الشيطان بيلبس لك الف وش اكتشفت الوش ده ام بذل الوش الثاني ثم انت ترع تفكر هو دل قبلني انت بقى وحسب باء توفيق الله بقى إيه؟ معرفة باء طريق الشيطين على ما تكتشف ان الوش ده هو الشيطان الرجيم اللي كان بعكسك من شوية يلبس لك كمان وش وهكذا يبقى انت بقى محتاج إلى توفيق الله عز وجل زي ما الفضالي ابن عياض بيقول له واحد أرأيت ان خرج عليك كلب ماذا تفعل قال أرجومه بحجر قال فإن عاد قال أرجومه بحجر قال, قال أرجومه بحجر قال, قال أرجومه بحجر, بحجر, بحجر قال له هذا أمر يطول، هم ده, ولا ده لو عندك حجرة ده كده كل ما ترميه يرجع له. إذن مش الحل ده كده ترجمه الحجرة قال له طيب يا أبا علي ماذا أفعل قال عليك برب الكلب صاحب الكلب قل له حوش عم الكلب ده يومي حش الكلب تستريح لكن تفضل منك له تفضل تحدف فيه رجعلك تحدف فيه رجعلك ما ينفعش الكلام هو الفضل بن عاد عايز يوصل لنا إيه الشيطان كل ما يهجم عليك تعمل إيه ترجمه طب رجعلك ترجمه طب عليك برب العالمين هو عايز الفضيل من عاد يضر بالمثل كده عليك برب العالمين يوم هو حوش عنك الايه الشيطان فالشيطان ده على طول له غارات مستمر لا يكل ولا يقف ولو أعوان بالملايين الممليئة من الإنس والجن مشغلهم من حسابه والعجيب أن الله تبارك وتعالى قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم شوف نص الكف الموجود على ظهر الأرض سببه الآباء إن وجدنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أكارين مقتدون كل ما تيجي تقول له كذا يقول لك أبوي وجدي وعمي وخالي فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء طيب حنختبرك أنت بتحب أبوك أوي؟ وحربت الأنبياء وبهدلت الأولياء وحططتم في قعر السجون وبهدلتهم وعلقتهم ونتختهم كل ده عشان أبوي طيب حنديك اختبار طيب أبوك الأول آدم عليه السلام ده أبوك ولا حتتبر منه أبوك الشيطان الرجيم عمل فيه حاجتين الحاجة الأولى انه كشف عورته ودي سوء بقى لا تغطى على الدهر تعرف حرب البسوس قامت الحرب دي لما واحد قاله وعمراه وامر شايل هدومه وباين عورته الدنيا قامت ما أعيد طب ده أبوك اللي هو أبوك الأول بقى طالما انت بتقول أبويا أبويا أبوك الأول بقى ده له أصل الدنيا كلها الشيطان كشف عورته ومش كده بس ده من الجن مش من بلا ولا من قصر ولا خذ قصر ولا عمل خرجوا من الجن مش كان الأفضل بقى والأولى لو انت بقى بتقول أبويا انك تنفعل لهذا الأب ولا تضع يدك في يد الشيطان حفاظا على أبيك وتبقى فاكر كده ان المجرم ده عمل فبوك وعمل وعمل يبقى أنا لازم ايه أقض ضد لا صار أكثر أهل الأرض قوادين لهذا الشيطان رجلته يعملون له ويمشون في ركابه يبقى إذا دعواهم هذه دعوة باطلة لما يجي صد النبي بسنة الأباء يبقى هذا رجل مبطل على الحقيقة لأنه لما عرضنا عليه القضية الكبيرة أنه ينفع الله به الأول ويعاد الشيطان عشان أبيه الأول لم يفعل ذلك بل وضع هذا في يد الشيطان الرجيم طريق الاستقامة اللي هو الطريق الى الله معروف عروف انك هتطلع منه كل شوية وممكن تقطع مرحلة طويلة تجاهد فيها الشياطين وتمشي رجلك ما تنتفتش لكن لابد ان تخرج عن طريق الاستقامة وقد اشار ربنا تبارك وتعالى الى هذا المعنى الخروج عن طريق الاستقامة في قوله تبارك وتعالى فاستقم كما امر خلاص يعني لا تخالف لا تخالف الأمر ولا تلبس النهر هذه معنا الاستقامة فاستقم كما أمر ومن تاب معك طب اللي يتوب ده يتوب من ايه من ذنب خلاص كده يبقى كلمة ومن تاب معك اشارة الى انه فارق طريق الاستقامة باقتراف الذنوب لكنه عاد تائبا الى طريق الاستقامة من ذنبه الاول وفضل ظلماش على الطريق يبقى كلمة ده ومن تاب معك اشارة الى ملابسة العبد للذنب الذي يجعله فارق طريق الاستقامة فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تفغو. ما الطغيان ده خروج عن طريق الاستقامة بس كل خروج له شك كل خروج له شك والعبد بين المطرقة والسندان كما يقال إما أن يخرج عن طريق الاستقامة بالتفريط أو بالإفراط فإذا خرط فقد أذنب وإذا أفرط فقد طغى. خلاص كده يبقى عندنا بقى ومن تاب معك ولا تطغى يبقى ما بين تركه السندان إما يخرج بالذنب وإما يخرج بالغلو الطغيان مجاوزة الحد حتى في العباد مجاوزة الحد في العبادة ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد مرة فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين فقال حبل من هذا قالوا حبل زينب زينب بنت جحش رضي الله عنها هذه كانت بايه من العباد كانت من العابدات الزاهدات بشهادة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان عندها مجاهدات حتى إنها لما كانت بتأخذ العطاء بتاعها في زمان عمر الخطاب ما كانت تبقي شيئا من هذا العطاء يجي عطاء عمر اللي هو النصيب أم المؤمنين بيت المال تخرجه على طول فقالت في آخر مرة اللهم لا يدركني عطاء عمر فماتت قبل أن يدركها عطاء عمر رضي الله عنه فزينب كان لها طريقة بقى تتهجد طول الليل وبعدين من كثة طول القيام الرجلين بتتعب بل قد يتورم القدم كما حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم تورمت قدماه من طول الوقوف وكما حدث لمسروق ابن الأجدع أحد التابعين الكبار مع الثقة والضبط والأمانة كان مسروق يقوم حتى تتورم قدماه وامرأته تبكي رحمة له عندما تقول له خف شوية عليه تبكي رحمة له فكانت زينب تقوم طيب تعبت مش عارفها رجليها شلها ثم ترمي نفسها على الحبل عشان تكمل وردها حتى تكمل وردها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حبل من هذا قال حبل زينب قال حلوه اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا لا يمل حتى تمل يبقى ايه ارشدهم الى الافضل و الى حتى لا تفارق طريق الاستقامة يعني خلي واحد مثلا لسه اول مرة يشتغل في الفاع مسك الفاس وقلنا له كسر العمود ده مستعفي بقى دب دب دب دب خلاص على الاقصى قوته بعد ثلاث دقائق هيحط الفاس واعد ينهج واستلايا المعلم بقى اللي بقى له عشرين ثلاثين ساعة جال في التكسير ها. ماسك الشقوق تريك تريك تريك تريك بالراحة كده ها تمشي معاه يفضل تريك لمدة ساعة لا ينهك ولا يتعب ويجيب نتيجة اكتر من صاحبنا الكتو الأولا خلاص العلماء يقول لك يقول لك هات محيط محيط ماء ارميه على صخرة الماء دي كلها هتغسل الصخرة لكن هات نقطة ماء وخليها تنزل على الصخرة تنزل نقطة في نقطة هتخر مستقر خلاص يبقى ايه المداومة مع القلة هو ده المطلوب المداومة مع القلة ان الله لا يمل حتى تمله اكلفه من العمل ما تطيقون الحديث الاخر احب العمل الى الله ادوامه وانقله ادوامه وانقله حيسيب اثر خلاص كده فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يصد السيدة زينب عن العبادة بل أرشدها إلى الأفضل من ذلك نتقوم بما تستطيع وما تملك حتى تواصل السير وكل طويل في الطريق يقول العلماء المعنيون بالكلام على القلوب وسلام القلوب يقولون إن الشيطان يشم قلب ابن آدم حس منه اجتهاد وإن هو لو حال ينميه في المعصية مش هيقدر يوم يزوء على الغلوب يقول له انت نايم والعباد لا ينامون وانت فاكر انك تدخل الجنة بهذا النوم قوم فصل يفضل يصلي, يصلي يصلي لحد ما يفطر طبعا ارض انه ما يفهمش الاخوة المستمعين انه نارى بصد عن الصلاة لا لكن احنا بنعالج مسألة في غاية الخفاء في غاية الخفاء اللي بيقولتها كده باديا الرأى يظن ان احنا بنقول الناس ما تصلوش لكن ليس الامر كذلك لا يدفعوا الى الغلو في العبادة حتى يكل ويفطر وهذا ما حدث ليه الخوارج الذين كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طب دمت الدين ما وصلكش إلا عن طريق الصحابة كفروا ده الهدى والخير اللي انت فيه هو الذي دلك عليه كفروا يطلع هو في الناخر مش عارف حاجة فصار أمرهم أو آل أمرهم إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ألف جماعة الخوارج دون قال يقتلون أهل الإسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما كمقرسهم الرميل طب إزاي يقتل أهل الإسلام ويترك أهل الأوثان بالتأويل الفاسد؟ قال لك يا أخي ما اليهود يهود دول إحنا عارفين أنهما أعداء لكن اللي عمل لك سن ده هو ده اللي مضيع الدنيا فده لازم نقصه الأول ونقتله لأن العدوى بتاعته خفية إنما اليهود النصارى عدويتهم معروف فابدأ به الجامعة دول هم دول أصحاب الضلال المبين بهذا التأويل الفاسد قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل أوثان كما حدث ليواصل واصل بن عطار واصل بن عطار اللي هو فارق الحسن البصري هو مذهب مدرب ماشي واصحابه المهم وهم ماشيين مروا على معسكر من معسكرات الخوات فلما انتبهوا لقوا قدامهم كمين فرق الارض كان عامين كمين وابتاعهم وقفين جماعة يستضلوا الليل على السكة عشان يعرفوا مين يطلع مين ليه علينا او علينا او كده فقالوا واعلم قال لهم خلاص مش حد يتكلم وانا اللي لا تتكلم وقفوه انتم مين بقى فقال له نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله ما هو ربنا يقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى إيه حتى يسمع كلام الله إحنا جماعة مشركين وخطر ببالنا كده نيجي عندكم نسمع كلام ربنا أهلا وسافت حلوم هذه المنظرة وهتلهم بقى وكرمهم أجين بقى دعوة دعوة فلازم يبقى كريم ولطيف وظريب عشان برضو الدعوة للإسلام بالحكمة والمعزلة الحسنة والكلام دي. خلاص أوعد أرألنا شوي عشان العفرة اللي علينا تطلع ها؟ قاعدوا يقروا عليه واخد بلك آيات بينات خلاص فأحنا كده إيه إحنا كده سمعنا آيات الله سيبونا بقى وصلونا لحد بيتنا خلاص أمنت وهو بالسلاح وصلوهم لحد دارهم ما هو ثم أبلغه إيه ثم أبلغه مأمانة وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه إيه مأمانة وبكده تخلصوا هم لو عرفوا بقى أنه من أهل القبلة والله ما كانوا سابوه كانت الأرض شربت من دم بهذا التأويل الفاسد تأويل الصبيان وده تأويل بني قادر عنده مخ وعنده عقل ممكن فكر هذا التفكير لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم قال أغيلمة حتى مش غلام ده أغيلم يعني قد كده أغيلمة طبعا مش أغيلمة بجدتهم لا أجسامهم كالبغاري وعقول كالعصافير يمسك الآية يأولها تأويل ما يأولوش الولد الصغير ليه لأن العقل في القلب العقل في القلب أو لم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به العقل في القلب وليس في الدماء قادي اللسان وعنين قادي الأنطرة اللي توصل للعقل خلاص كده النبي عليه الصلاة والسلام لما وصفهم عليه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ما نزلش الكلام هنا نزلش عشان العقل ياخده ويستوعبه كده ويعرف ايه المقصود من الكلام لا في حاجة يبقى هو بيقرأ قرآن وقلبه عليه غلاف ما بيوصلوش الكلام عشان كده لما يعني حصلت المناظرة بينه وابن عباس كان من ضمن الحاجات اللي قالوها ابن عباس ان علي ابن ابي طالب ازال عن نفسه امير المؤمنين فهو امير الكافرين كده خط لازم هو قال انا مش امير المؤمنين بقى امير الكافرين في حد في الدنيا تذوق المعاني قرأ القرآن درس العربية يمكن أن يفهم مثل هذا الفهم الضحف يبقى مش أمير مؤمنية أمير الكافرين قبط ليس كده ما فيش حتى حاجة في النص فالخوارج هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة باء اللي هو تنقطع الأعناق دون الوصول إليه قال لهؤلاء العب... الصحابة الأكارب يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، وصيامه إلى صيامه. بيصموا ازاي بيصموا ازاي دول خلاص طغى طغى يعني ايه جاوز حدود الاستقامة يبقى العبد لا يفارق طريق الاستقامة الا بشيئ ايه اما تفريط بان هو لا ينفذ الامر وانه كما ينبغي واما بإفراطه ويعج حدود الايه حدود الاوامر فربنا تبارك وتعالى امرنا بالاستقامة وان لا نطغى وان نتوب من الذنب يبقى كلمة ذا ومن تاب تبع معك اشارة الى الذي يجدال العبد عن طريق الاستقامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم وهو محتمل لذلك وإن كنت أنا يعني في قلب ريبة أيضا هذا الاحتمال لكن له شواهد الشواهد دي ممكن ترفعه يعني أو تعطيه قدرا من القوة فيه المعنى الذي أريده حديث ثوبان عند ابن ماجتاء وغير استقيموا ولن تحصوا استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كلمة استقيموا ولن تحصوا دي معناها استقيموا ولن تستطيع الاستقامة دائما أي لن تحصي طرق الاستقامة أبدا هتترك عمل لأنك تغير قادر عليه مع إن هذا العمل من جملة الاستقام كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا في صحيح مسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم يقطعونني وحسنوا إليهم ويسيئون إلي أحلموا عليهم ويجهلون علي من يستطيع اثبات في هذا المقام؟ كل ما تديله حسنة يضرب ايدك ويشتمك وتلف خلاص كل ما تعامله المعروف يتصور ان ده ذل او دخو يوم يزيد ويطغى عليك وهات يلوث في سمعتك وهات افتراءات عليك والكلام ده ومع ذلك تديله ثاني ايده يضربك على ايدك تديله اياه يضربك على ايدك وتفضل كده دوالك لحد ما تموت من يقدر على دي قليل من عباد الله الذي يستطيع أن يقف هذا الموقف وتلبس هذا المقام الرفيع طب هو ده مش من جملة الاستقامة من جملة الاستقامة لأنه أمر لك طبعا أمر لك بأن تكفزه لكن هذا لا يستطيعه إلا أفذاذ الرجال قال صلى الله عليه وسلم له إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل المل هو الرماد الحار كأنك بتلأمه بتأكله طراب حار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك يبقى معك ملك يؤيدك ويسددك ويثبت خطوك على الطريق لو انت فضلت كده طيب مع معرفتنا بهذا الأجر العظيم وهذا الملك الكريم الذي يسدد من يثبت قليل من عباد الله برغم ان هو عارف ان هو حرم ولو فضل حليم حليم حليم ماشي الملك موجود وهو يرضي الله بذلك ومع ذلك قل ما يثبت على هذا الطريق إلا أفراد من بني آدي طب هو ده أمر أنت مطلوب أنك تستقيم عليه لكن بتستقيم عليه فتعرص قليل نفسك تجاهدها شوية يعني تطلع من الدار تده بينك وبين واحد وثوما وتعطون طيب أنا نازم أتلبس هذا المقام الرفيع وتروح تحاول خبص عليه افتح الباب هو لذفب ومدففه تقول مش فايده خالص انا اللي جبت الناس ها ويرجع وهو طاغث ناخر لكن ما يقدرش يخبط على الباب ثاني او ما يقدرش يكلمه ليه لانه مش متلبس بالامر ده لو هو متلبس بيه وبيعبد ربنا بيه وعايز يفضل في هذا المقام تتثبت قدما ويطول نفسه زي ما حصل حكايه وفيها عبرة لاحد اخواننا من بعض الدول العربية الذي ذهب الى امريكا في اوائل التسعينيات المهم ان ده شاب ملتزم وطبعا ملتحي طبعا وابتاعه ورايح هناك عشان يدرس علم من العلوم سمع طارق بيطرق على الباب مين فتح الباب الاول نعم واجد مرأة جميلة غاية في الجمال ابتسمت عن افل باب والشكل خبطت قال لها مش هنا النمر غلط خلاص. المرأة جت له ثاني يوم خبطت على الباب فتح لها افل الباب جات له ثالث يوم كبطت على الباب قال لها مين قالت له أنا في الأن قال له هو أنت أيوه أنا لو سمحتي يمشي حتى نجيب الشرط قالت طيب بس أتفاهم معك أنا عايز أسألك سؤال واحد أرز... واذا تعمل حوار وهو رافض أشد الرضو ودخل جوه في اليوم الخامس جات له على الباب مين فلان. أرجوه اسمعني ورمي كلامي في البحر أنا ماشي جبراك على أنك أنت تسمع كلامي وتقبله بتعنا لي حاجة معينة اسمع الأول وشوف هل أنا محقة في أن أنا أجي كل يوم ولا لا المهم بدأ يسمع كلام كفر ودعوة إلى النطرانين دي بقى داعية مبشرة من المبشرات اللي هم بيعدوهم على أعلى مستوى يبلع الإهانة لو كد زي الجبت ولا كإنك هان بل يقول له لطفا ايه الكرم اللي انت بتعاملني بي ذات فرامنا لا حكامة ويقلب المسائل مطلوب ان هو يدعو لرب احنا لسه بنقول في نطع الكلام الرجل لما يكون متلبس بقى بالدعوة الى الله محب لرب عز وجل لا يستحضر ذاته ولا حضوظ نفسه في الدعوة لكن دايما مش شايف غير هدفه خلاص المهم الحكاية طويلة مؤلمة ممضة نهايتها انه لما اصغى لكلامها وكان صوتها جميل جدا جدا وانت عارف سمع داخ خطير على الخلف بل بعض العلماء لما يتكلموا على مفضلة السمع البطر قالوا السمع اخطر ليه قال لك لان الانسان منا كرجل مثلا اذا سمع صوت امرأه في الهاتف مثلا وصوت جميل هو بقى اللي بيصورها على ضوء صوت. خلال الصوت, الصوت ده يبقى هي الصورة الفلانية ويبتدي بقى يرسم الصورة اللي هو عايزه لكن ممكن واحدة صوتها جميل وشكلها يعر تبارك الذي خلق ها حتى بره من العر تبارك الذي خلق زي ابن عمر ما كان يقول له واحدة قرته خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام تعير وتبكي وتعير وخذلك فيقول له خالق الكرام والليام واحد ها خالق الكرام والليام واحد فالمهم ممكن يكون واحدة صوتها جميل جدا وشكلها جد جدا انت أول ما تشوفها ممكن ترجع طالما بخلاف ايه بخلاف الصوت اذا اتصب في ودنك وانت ما قدامكش صوره انت بقى اللي ترسم الصوره على ايه على مزاجك وصل بصاحبنا الحال ان هو بدأ يشترك في قنوات السكس والمش عارف والكلام ده وكانت له المجلات الجنسية الحد والكلام ده ده بسبب انه ايه انه اصغى لعدوه ودي اول درجات الانتكاس واخطرها انك انت تعجب بعدوه وتعتبره مثالا احتذى هو كل روايات السوبرمان واللي بتتكتب روايات البوليسية كلها بتدور حول الرجل الأمريكي رجل أخضر ينط من السماء يقف كده لكسر لرجل ولا حصل له حاجة ولا آه يودني ولا أي حاجة إزاي كلام بقى ينط من السماء على الأرض ويطلع سليم هو أمريكي كده وحضرك هو أمريكي ما حصلوش حاجة ها يمد إيده في البحر يشد السكين زي القصة الخرافية بتاع شمشون الجبار قالوا شمشون ده ايه نطلع من صورنا تقول لكم انت شمشون ايه حكاية شمشون ده قال لك رجل كان عنده شعر طويل جدا وراجل بقى دماغه ناشف قوي قال لهم هاتوا عربية تريلة وجرى كمان تريلة ويغرزوها في النيل خلاص يربط الحبل في العربية قراصه ماشي والعربية تطلع وراءها خلاص كده ده شمشون الجبار بيطلع من شمشون ده امريكا خلاص اللي هو بيتغلبش الاولاد عندنا صغيرين بيقروا روايات الجيب عشان كده انا بقول للاباء اوعى ابنك يقرأ روايات الجيب ابدا روايات الجيب الولد طالع من صغره سوبرمان رجل الاخضر كبير اللي ما بيتغلبش اصلا امريكي يطلع من صغره عارف ان الامريكي ده لا يقهر خلاص من صغره مرسوم الصورة دي عنده انه لا يخرب ولا يمكن حد يغلبه لو حصل حرب بيننا وبينهم انا معنويا مهزوم زي ما حاصل الآن في دنيا الناس أمريكا لم تكسب حربا واحدة سموا لحرب كسبت فيه بيتناموا كوريا والصومال الصومال اللي جلد على عضل طلعت أمريكا تلعق جراحها من الصومال وكان الصوماليون يقاتلون باسم الأرض لو قاتلوا باسم الإسلام ما خرج أمريكا من الصومال لكن كانوا بدفع عن بلاد. والدفاع عن البلد دي مسألة بطبع في القلب في مرحلة مراحل طريق لكن الدفاع عن الإسلام ده حاجة لا تنتهي إلا إذا خرجت الروح من الجاد لكن عايشين بسمعتهم وهم بيعملوا في عدة اتجاهات من ضمن الاتجاهات وأخطرها تشكيل وجدان الشعوب والأمم عن طريق عملاء لهم يكتب الرواية البوليسية الشيقة المثيرة اللي هي بمعناها المعنى اللي العام اللي بدور فيها تعظيم الرجل الامريكي وانه لا يغلب وانه لا يقر وليح نفسه لو انت ابن مين حتى حيغلبك لو بصلك حتنجر هما بيوصلوا الشعوب لهذا هم عايشين بهذه بهذه الدعاية ذي الفتوة اللي عايش على سمعته جايان حرب الخليج ولك طار الشرح اللي بيشوف مركز خلاص ويطلع محللون عسكريون يتكلموا لك بيشوف مركز فنين يقول لك القاذفة بيئة 52 التي ترسل اللهب ويجيب لك صورة ولهب نادل كده وفتاعة احنا بنتهد خلاص الصواريخ اللي بتعمل ايه وبتخليه وبتسويه وانت طبعا غلبان عايش عليها مش الدنيا ما عندكش حاجة مطلق في المسألة دية فمرعوب عندك من زمان متربع على ولاية الجيب والرجل امريكي الذي لا يقهر وده بقى ما بيتمسكش والطيارة اللي ايه والطيارة اللي ايه والدباب اللي ايه والصاروخ اللي ايه خلاص يبقى لا يح فواحد اي مرعوب بيتعامل عمل كده اول ما يسكر الامريك يبقى حالب ازاي ده فهي نحنة كبيرة نحنة كبيرة ومشكلة عظيمة جسيمة فهو مثالة الاستقامة نرجع الى ما كنا فيه مثال ده الاستقامة على امر الله تبارك وتعالى وانك انت لا تتحول قدمك على الاطلاق عن طريق الاستقامة دي مثالة مستحيل فلا تيأت بعض الناس اللي ما يعرفوش القضية دي ييأت اول ما الشيطان يشد بره في الاست ويطلع برة خالص ممكن يأث وأدب إليه اليد لا ارجع إلى طريق الاستقامة سيتاب عليك بس ترجع نضمن أنك انت ترجع إلى طريق الاستقامة وكمان شرط ألا تبعد كثيرا عن طريق الاستقامة اطلعش برة وتنسى الموضوع أن في طريق أنت ماشي عليه وماضي عليه ولا بد أن تصل إلى النهاية فيه فتقوم تراجع الاستقامة مرة أخرى فالحاصل يا أخوانا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام استقيموا ولا ان تحصوا أي لا تستطيع أن تحصي أسباب الاستقامة كلها طيب نعمل إيه ألواعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن طيب الاستقامة دي منصب الرسل والمخلصين اللي هم رجلهم ما بتطلعش بره. طيب في حاجة ثانية ممكن مقام آخر ممكن نتلبس به إذا فرقنا وصلت الاستقامة قال لك آه قال صلى الله عليه وآله وسلم سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل قالوا ولا أنت رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله رحمته أو برحمة منه وفض فالسداد هو الاستقامة فإذا خرجت من طريق الاستقامة تتلبث بمقام المقاربة سددوا وقاربه قاربه ده المقام الثاني اللي انت تتلبس به قاربه اي لا تبتعد عن طريق الاستقامة ايضا قريب من طريق الاستقامة حتى اذا خرجت رجع اذا العبد الذي يريد ان يستقيم لابد ان يتلبس بمعنى العبودية وهو اقدم ميثاق عرفناه ميثاق العبودية قال تعالى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَتْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شهدوا فقال الله عز وجل لهم أن تقولوا أي لألا تقولوا يعني بشهدكم على أنفسكم لألا يقول واحد منكم إنا كنا عن هذا الغافلين قال صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذه الآية لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فأخرج من ظهره كل نسمات هو خالقها إلى يوم القيامة وخاصبهم في عالم الذر ألتب ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين الحقيق مقام العبودية اللي هو أقدم المواثيق التي أخذها الله عز وجل على بني آدم يبعون عندنا استداد عندنا مقام السداد وعندنا مقام مقام المقاربة يعني كلما خرج كلما رجع لأنك حتى لو استقمت على أمر الله عز وجل ولم تخرج أبدا فإن هذا الاستقامة لا تكون ثمنا للجنة كما قال عليه الصلاة والسلام وأعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قال ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله في رحمته روى ابن سعد وعبد الله بن أحمد في كتاب الزهد عن أبي الدرداء كان ذي الحسن أنهم دخل عن معاوية بن قرة قال دخلنا على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو شاكل وهو مريض يعني قلنا ما تشتكي قال ذنوبي قالوا وما تشتهي قال الجنة قالوا ألا نأتي لك بطبيب قال إن الطبيب قال أنا فعال لما أريد دي بقى ثمرت العبادة الطويلة أن يسدد حتى في الكلام حتى في الكلام كان الربيع بن خثين بنت تقول له يا أبتي أذهب فألعب تعدينه عشان تلعب وكان الربيع يكره أن يجري كلام الباطل على لسانه فما كانش والله له أروح ألعب لأن كلمة إيه العبدية؟ باطل لأن الباطل يعني وهو مش عايز ينطأ والبنت اللي تقول له أبتي أذهب وألعب يقول لها اذهبي وقولي خيره خلاص؟ لكن ما ينطأش كلمة إيه؟ ألعب دي ينزه لسانه عنها الثبات هذا الثبات ثمرت لاستقامة طول العمر فاتطورش بأنك تبضل تهمبك طول حياتك وتتنطب كلا وتعمل وقت فرياجي وتيجي في الآخر تقول كلمتين حلوين لا لا تستطيع أن تقول الكلام, الكلام الصحيح المستقيم إلا إذا كنت عبدا عبدت نفسك لله عز وجل يوم يطلع كلامك على وزام الاتقام يقول أشتهي الجنة أنا ندعو لك طبيبا يقول إيه أن الطبيب قال أنا فعال لما أريد نفس الكلام كان يعني قاله داود الصائي رحمه الله وكان داود الصائي رجلا من الزهاد العباد ومن أهل الاستقامة ومن اهل الاستقام قالوا ان توبه داوود الصائكا سببها ان هو ماشي بجنازه فسمع ان هو مر على القبور فسمع امراه تقول عند قبر مقيم بالخاصب اللي في القبر يعني مقيم الى ان يبعث الله خلقه مقيم الى ان يبعث الله خلقه لقاءك لا يرجى وأنت قريب ثلاثة إنه ايه بينهم بين بعض الباب القبر فقط مقيم إلى أن يبعث الله غلقه لقارك لا يرجى وأنت قريب تزيد بلا في كل يوم وليلة وتسلى كما تبلأ وأنت حبيب تسلى أي تنسى كل من الأيام تعدي يتنسي إن شاء الله يكون هو مين أغلى واحد في الدنيا كلها عند الإنسان لابد أن ينته وهذا من رحمة الله أنه ألقى النسيان على بني آدم وإلا كانوا زمنهم ماتوا من أول مصيب كان زمنهم ماتوا من أول مصيب وتسلى أي تنسى كما تبلأ وانت حبيب أول ما سمع البتين دول ولأباء أن العملية جدوا الكلام ده بدأ داود الصائ يسلك طريق الاستقام حتى أنه دخل عليه يوما من الأيام أحد إخوانه وكان داود الطائع إيه بيته ومعروش بخشب فالموم كان في عرق خشب كده مكسور في السقف. فقال له يا داود إن في هذا السقف لا خشبا مكسورا قال ابن أخي أنا أتكن في هذا البيت منذ عشرين سنة ما رفعت طرفي إلى السقف حياء من الله يعني بالعشرين سنة عرق خشب مكسور في الدار ولا يعلم ان في عرق خشب مكسور في الدار وكانوا يكرهون فضول النظر كما كانوا يكرهون فضول الكلام كما كانوا يكرهون فضول الكلام ده اخذ طريق الاستقامة ولقى ان هو قرّد وعمر بتين راح منه فقعيز استدرك. permettre وإحنا كثير منّا بدأ يستطرق الاستقامة بعد ما مضى عشرين سنة من عمر ودلاثين سنة واربعين سنة بدأ يعرف ان في استقامة بدأ يستقيم فظالي بن عياض رحمه الله لقي رجلا قال له كم مضى من عمرك قال ستون عاما قال له أنت منذ ستين عاما وأنت سائر إلى الله فكأن الرجل فوجد قال سبحان إنا لله وما العمل يا آبا علي قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى ابن الجوزي رحمه الله هنا بيقول ان هو لاحظ ان فيه ناس بتنزل عليها مصيبات عظام مع ان الله عز وجل كريم طب الكريم بيسامح طب العالم ان هم بيعذبوا هذا العذاب الاليم ايه بقى السبب في العذاب ذا قال فتدبر او قال تفكر فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم في وجودهم كالعدم ربنا تبارك وتعالى قال عن طائفة من عبادي أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل وقال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يبقى لما يكون واحد لا يرقى إلى مستوى الأنعام عند الله عز وجل قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار في بعض العباد أي الذين حملوا العلم ثم لم يحملوه بالعمل به وتعليم الناس وده معنى ايه حملوا التوراة ثم لم يحملوه حملوا اي عرفوا العلم وعرفوا الهدى خلاص ففرض انه هو كان يعمل به وكان يبلغه به للناس لم يفعل ذلك يبا هذا الرجل كان الحمار ليه لان الحمار لا ينتفع بما يحمل ولا يدري ماذا يحمل اي يحمل ذهبا ام يحمل ظلطا الحمار مش عارف حاجة او كله تقل. كله تؤ واخذ فهناك طائفة من العباد لا يستحقون شربة الماء ولا يستحقون الحياة دابا لما ينزل به أي عذاب فهذا العذاب أقل من جرمه وإجرامه لما أهمل ما قلق لأجله وهو عبادة الله تبارك وتعالى ثم إن هؤلاء لا يقفون مع الأمل والنواه إلا إذا كان الشرع على وفق أغراضهم فلط البنوك الربووية حرام وهو عايز فلوس وعايز مكسب إذا طلع واحد وأفته وقال البنوك الربووية حلال حلال حلال وهي في رقابة ها قريب ربنا مدي له جرأة كل حاجة يقول يل له يفرأب أنا المسؤول عنها يوم القيامة وأي واحد مهما بلغ علمه يخشى الله عز وجل كان كل السادة المفتين قديما من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان الواحد بيبقى ايه يتبرأ يتيفت الفتوى وهو واجل خال شعب ابن حجاج رحمه الله كان له عادة كده في الفتوى واحد يجي سأله سؤال يقول له اسمك ايه وعنوانك ايه ياخد اسمه عنوان وبعدين يفتير اذا طلع انه هو غلطان في الفتوى يروحه يسفره يقول له أنا أخطأت في الفتوى الكلانية وصابوا كذا وكذا كيف إنه هو يوقف بهذه الفتوى يقول ما جمعش الأدلة ما تحرش لم يجتمع عقله كله في حل الفتوى أي خلل من الأشياء التي تدرك بني آدم كان برضه بيحصص لنفسه إلى إما الكبار أحمد والسافع ومالك والثوري والأوزاع وابو حنيفة كان يقول أعجبني كذا أكره كذا يعجبني يعز الحلال وحرام حتى قيل الإمام أحمد لماذا تقول يعجبني ولا يعجبني ولا تقول حلو حرام؟ كنا أقول يتلو قول الله عز وجل ولا تقول لما تصف ألسن تكب الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فيقول يعجبني كذا أكره كذا أحب كذا أوحذلك. فأيدي واحد مثلا عايزي حط في الوسف بين كذبه إن حتقوله إن شاء الله تقرأ عليه القرآن من جلد للجلد هو الذي يحط في الوسف خلاص جاء واحد قال له حلال زلال حلال خلاص قال لك خلاص هو احنا عايزين ايه اكثر من كده راجل عالم كبير واكبر عمه بيقول لك حلال خلاص انا احطيه في رئابة ومليش ده انت فاكر ده هيسلم لا انت عارف متى يسلم العامي اذا اتبع فتوى خاطئة اذا لم يكن له هوا فيها ويرحف عنه لو رايح خالي القلب عدوش فاكرة ومستعد ينفذ أي كلام يقول له حلال حلال حرام حرام هو رايح مستعد الكذب مش رايح بيدور على حد يقول له حلال ها هي كمن جوا عايز حلال فيدور على أي واحد يقول له حلال أو إنه يقول حلال وبارك الله فيه وعكسه الله من أمثال خلاص وهو ذلك ما كنا نبه ها يبقى دا يأخذ عند الله إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم من داخله إنه هو أفضل حياة والحياة تواه إنك أنت كذا خلاص كذا إنما متى لا يعني سام إذا سبعت فتوة العالم كنت خالص ذيهم من اللي من المثال فإذا الفتوى جت على غرضه وإن المعاملات السامية في البنوك الربوية دي معاملات حلال زي زي السمك اللي يذبح على شرع الإسلامين بالضبط هاه هو السمك اللي يذبح على شرع السامية زي اللي الأفرع السامية في البنوك الربوية شوف بقى حد يدراكوا سمك من غير ما يذبحه هاه فعش كلام خلاص حق فاله إذا وافق الشرع غرضه خلاص وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله يبقى عنده يا مرض يا مرتاب وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين هو عارف سلفا إنك هتحكم من قبل ما الأضية تشتغل. موظف حاله الأدلة كلها معاه وعارف ان اي بني آدم هيحكم هيحكم له يوم يجي يقول بص عم الشيخ اللي حتقوله على راب وهو ايه طب ايخ تقوله على راب قلت لاتبح اي من عيالك هتبحه وعهد الله ها اللي بربعة وربعين يمين وانا مش عارف ايه اللي بربعة وربعين يمين بقى لعشرطاشر سنة مش عارف افصل اللي بربعة وربعين يمين ده حد عارف وعهد الله لبربار وعين يمين ها؟ وهو عارف انه هيحكم له ورايح يقول له اي حاجة هتحكم بيها انا من ايدك دي ايدك وان يكن لهم الحق وعارف انه هيحكم له يأتوا اليه مذعينين قال الله عز وجل وما اولئك بالمؤمنين هذا رجل ليس بمؤمن لان الايمان انك انت تنفذ الامر لو كان حتى لو كان على خلاف مرادك فانك لا تستقل بمعرفة الخير والشر بل لا تعرف ما تحت شراك نعم أمن الخير أم من الشر؟ يبي أنت مصدق؟ بمقتضى ميثاق العبودية تسلم لله عز وجل فيما أمره وفيما نهى ابن الجوزي رحمه الله يقول بل يجرون يعني على عادتينهم كالبهائم. وافق الشرع مرادهم وإلا ثم على أغراضهم. وراء الحصول الدينار والدرن فيش حاجة عندهم يعني لها قيمة. ولا ينظر أكسبه من حلال أم من حرام وإذا سهلت عليهم الصلاة فعلوه وإذا صعبت عليهم الصلاة تركوه إذا رجل ماشف في حياته بهواء إذا لما تنزل عليه أي مصيبة من المصائب فهذا دون جرمه في الحقيقة يقول وإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثون بأي ذنب جنت يدي زي ما أنت شايفت إيه الكلام اللي على ألسنة العوام كل ما تنزل عن مصيبة يا رب شمعنانا فأنا عمد دي في ظهر ده دي أنا مش على الصلاة المستقيم ها؟ وهو ده اللي مضيعه المستقيم ده هو دا اللي مضيعه فإحنا بنقول له ايه على الصلاة المستقيم ها؟ انما المستقيم ده مع انه ايه تتزلزل شو ابن الجاوزي بقول عبارة وينت ما قد كان فعله وتتزلزل الارض لبعض ارض تتزلزل لبعض ما يفعل وهو ناس عمل ايه لا يصلي ولا يزكي ويمكن كافر بالله العظيم وعمل يكتب ليل نهار يحادي الله رسوله ويتمنى ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا زي الولي امنه سعيد دي, دي كانت بتخترع قصص على المنتقبات تخترع قصص على المنتقبات طبعا تاريخها طويل ازاي اول وحدة لعبت باسكت بشط في الجامعة ولا فخ ها وكانوا كلهم يطلعوا يتفرجوا عليها برضو ولا فخ وهي اللي تقولي كده عن نفسها أحد بقى أن نسأله حرروا المرأة وأفسدوا على مدار سبعين سنة المرأة عندنا ومش عندنا بس إنما تجاوزت حدود البلاد دي بقى كانت الباب بتاعها في مجلة من المجلات تختارع قصص على المنتقبات وقصة بقى أن واحد يلبس نقاب ويخلع الذهب ويقطع الإيدين عشان الذهب مش راضي يقطع والكلام ده كل ده فبراكة هم عاملانها حتى لما طلع المشكلة اللي هم كانوا ذكروها في الجرانية من كام شهر دي ان في واحد مع واحدة على طول وجوزها كل ما يدخل من الجوة كله اخر وهو اخ منهم ده عشقها بقى هي القصة بتقول كده والحدوته مرسومة كده ان ده عشقها طبعا الراجل مش معقول هيقول اكشفي لي ايه اختي في الله خلاص لحد ما في يوم الام اكتشف لي المسألة دي داخل لها واحد بيجروا مع فطوع الريال والتاعة الكلام ده المهم اكتشف الحدود دي واخيرا طلع بقى ايه واحد منتقب ها هنالبس النقاب وشغال في الموضوع ده في اخبار اليوم عاموا جايبين كده صورة وقالوا ايه الذئب الذي لبس النقاب مش عارفين تعرف الصورة دي انا شفتها سنة 82 هم عندهم صورة احدة في الارشيف خلاص ومش هيغلبه ان واحد من المحررين يلبس نقابه اللي له صور خلاص ويطلع لك البداع دي زي ايام حرب الخليج يقول لك البقعة الزيتية في الخليج وصدام حسين رمل مش عارم ايه في الخليج والخليج كله بقى بترول ويجيب لك بطة كده عمالها تعمل كده البطة دي اصلا كانت في بحيرة فنزويلا وقديمة جدا واخدرت لكن هو الناس عارف حاجة بطة يقول لك شو البطة بتغرق اهو اني اغرق اني اغرق ها لك سيدي وحتى الحيوانات والكلام ده هو السمك نفسه مات في المية والبجع شو بيتطل في الروح اهو عشان الفساد والإفساد اللي حصلوا الكلام ودي صورة من الايه صورة من الارشيب وما فيش حد بيدور على حاجة وحد ببص على حاجة فالنهار دي بقى ممن يحبون عن تشيع الفاحشة في الذين آمن نفسها يطلع كلهم متهمين كلهم متهمين بالدعار ومتهمين في قضايا شوف برغم أنه هو بس بيحب كده من ألب أن تشيع الفاحشة في الذين أمن فدول ناس مجرمين إذا نزلت عليه مصيبة لا يقول إن أنا مزنب وكان علي ذنب ويا ما عملت زي ما يفعل الكرام الأخيار زي مثل عروة ابن الزبير عروة ابن الزبير ده رضي الله عن عروة ابن الزبير العوام وأمه أسماء بنت بكر دا لما أصيب يعني أصيب بالأكلة في رجله والأطباء أجمعوا أني لازم رجله تتقطع فواحد من الأطباء قال له اشرب خمرا وبعدين نقطع رجله حتوه وتغيب عن الوع ونقطع رجله قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله ونعصية الله في هذه الآونة اللي هو رجله دبت فيها الأكلة ابن من أولاده مات ابن من أولاده مات كان عنده اربع ولاد فالمهم لما تقطعت رجله بعد وفات ولده وقال لهم طبعا ايه انا سأدخل في الصلاة واذا دخلت في الصلاة فاقطعوه ولولا صحة اسنادها هذا الخبر ما صدقته لانه خبر عجيب لما دخل في الصلاة عروة بن الزبير تاه يعني قلب كله اجتمع كنت عارف القلب لما يجمع قوته بالكامل يشل لقوة الجوارح تبقى الجارحة زي المشلولة اذا القلب سحب قوة الجوارح وقوته كلها تمعت على بعضها يبقى الجارحة زي المشلولة بالضبط انما تستقل جارحة قوتها من القلب يعني الرجل لا, لا رجل لا عضلات مثلا ويصرع الناس كلها لو جيت قلت له ابنك الوحيد مات يوم وايع من طوله طب يعني يقولوا ليه فين عضلاته لو هو مرعوب خائف ما يعرفش يضرب لا يستطيع أن يضرب إلا إذا القلب أعطى ذي الجرحة الكل. فهو لما بقى صلى وجمع قلبه كله على التلاوة وعلى الصلاة أطعوا رجله ونشروها بالمنشار وما أحس به فلما تقطعت رجله قال اللهم قد كان لي أربعة أولاد فأخذت واحدا وابقيت لي ثلاث وكان لي أربعة أطراف فأخذت واحدا وابقيت لي ثلاث فاللهم لئن ابتليت فلكم عافيت ولئن أخذ فلكم أبقيت كد واحد سبتلات وهو ابتله مثلا في سن كذا قد عافاه برغم اخترافه للذنوب طيلة السنوات الماضية ده عبد باب عبد مارس العبودية وعاش بها مش كل ما تصيبه مصيبة يتهم ربه عز وجل ويقول أنا ماذا فعلت كأن الله عز وجل ظلمه يقول ابن الجوزي رحمه الله وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب ولا يدري أن ذلك أو أن هذا هذه العقوبة لأنه فرط في حق الله عز وجل في شباب يعني عبد الملك بن عمير رضي الله عنه يقص لنا حكاية رواه الشيخان عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعدا سيدنا بيه قاف في كل شيء شكى أهل الكوفة سعدا حتى قالوا إنه لا يحسن يصل خلاص عمر الخطار لأنه أمير المؤمنين على طول أول وصلت الشكوى دي يحقق فيه بشو لا ده سعد دخل النبي وبعدين ده أول مرة بسمن في سبيل الله وده كان في يوم من الأيام ربع الإسلام ومات النبي صلى الله عليه وسلمه عنه راض لا أنا وراء عبارةكو ها لا ما قالش كده إنما أرسل فريقا يحقق في المسألة دي الفريق طاف الكوفة كلها مسجدا مسجدا ايه اخبار سعد نعم الرجل ايه اخبار سعد بارك الله فيه ايه اخبار سعد اكثر الله من انثاله فضلوا مشين في كل مسجد كوفة ولا يسمعون الا هذا الثناء لحد ما وصل الى مسجد لمن يسعد ودخل ما تقولون في سعد كلهم اثنوا عليه خيرا ما عدا واحد حس حسن انت حلف فانا هقول الحق إن سعدا لا يسير بالسري ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوي يبقى تعالوا بقى نشوف أهل الكوفة اتهموا سعدا ولا برؤوه برؤوه كل ما يدخلوا حي جامع نعم الرجل حتى المسجد اللي دخلوه بتاع بني سعدة كلهم برضو في المسجد أسنع عليه معادة مين عدا واحد الرواية أولها بيقول إيه شك أهل الكوفة سعدا طب هم أهل الكوفة شكوا سعدا هل لك لا سعد في واحد بيبعمل زي العربية الفاضي جعجاع وكلام على طول مستمر والناس عندها عمومات اطلاق العمومات حتى وإن كان الحدث خاصا مثلا واحد في اللحظة حالتي يدخل القاهرة تتسلق محفظه ارجع بلد ها؟ ايه اخبار مصر كلهم حرمية طب هم كلهم حرمية هو اللي عملها فيها مش واحد بس دس اقولت كلهم حرمية زي ما هو قال ايه شاكى اهل القوفة والنبي صلى الله عليه وسلم لفت نظرنا لهذه العمومات برضو علشان الدعاء الى الله يتحرزوا من نقل العوام يتحرزوا من نقل العوام كما قيل لشعبة بن الحجاج رحمه الله لما لا تحدثون القصاص دي بتوع الموالد اللي بيجيبوا حاجات خرافية دي في الموالد والكلام ده قال يأخذون منا الحديث شبرا يجعلوه ذراعا يا اخي عايز قد كده عشان يعمل بقى حبكة درامية والسيناريو ومش عارف مين والكلام دوت تطلع حدوته برغم ان هو سطرين فانك عشان كده احنا بالراسم نديهم الأخبار احسن بينسقوا على منونها او يالفوا قصص النبي عليه الصلاة والسلام لما عبد الله بن ابي سلول وكان معروف انه راس الميثاق وكان له اكثر من موقف سيء فقيل يا رسول الله ألا نقتله قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ما قالش يقتل صاحبه وهو واحد بس لا ها؟ لأن الخبر على ما يوصل لآخر واحد في غزارة العرب حيبقى دبهم كله كل واحد يزود واحد هو أتى الواحد أول ناقل للخبر يقول أتى الخمسة والثاني يقول لها طاعة عشرة والثاني يقول لها عشرين وثلاثين لحد ما اخر واحد يقول لك ده نباحهم كلهم فاللي كان هيرحل من ديار قومه عشان يروح يسلم يقول لك الحمد لله انا ما روحتش كان زمان الوقت في عداد الهال كان هلاص شوف اهل الكوفة سعدا في حين ان الواقع ان الذي شكا سعدا هو رجل واحد فالمهم ان سعدنا ابي قص بقى يبقى المعلم المدرب المتربي في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام ما دعاش عليه كده إنما اشترف في الدعاء قال اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع فرصب هذا الشرط اللي هو إيه جعله لاستجابة الدعاء أو لدعائي. كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمع فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتا رأو الخبر ده جابر بن سامور صحان ورأو الخبر عن جابر عبد الملك بن عمير تابعي قال عبد الملك بن عمير تابعي با فلقد رأيت ذلك الرجل فشوف لما تابعي يدرك مثل هذا الرجل يبقى عمر طال ولا لا طال عمر حتى أدركه الأصاظ يقول ايه فلقد رأيت هذا الرجل قد سقط حاجباه من الكبر رموش عيني دي وقعت الجبيل اللي بدع الحاجة دي صقت تخيل واحد بقى حالة وطلع لك بقى في الضم ها شكله اتماسك شكله بيتماسك وطبعا انت عارف كل ما الواحد يكبر نداوته تذهب، ها يبقى زي الحطب. جلده كده اتفع في بعضه وبتاعه ورموشه كمان وقعت فعبد الملك ابن عمل ايه قال لقد رأيته سقط حاجبه من الكبر في الاسبوعين الماضيين دول قالوا ان اطول واحده عمرا في الدنيا مات من محافظة الاهليه ماتت سنها 137 سنه وكانت عايشة ايام الخديوي اسماعيل ها وما راحتش للدكتور غير مره واحده حست كده ان سمعاها تقل في يوم من الايام ايام ما كان عمرها بس 132 سنه ها دي المره الوحيده اللي راح الدكتور فيها حس ان سمعاتي اكل ها دي بقى ماده 137 سنه سنة ده بقى ايه اطل عمره ما يصدش الست يعني زي الراجل عمره طويل وانت عارف من افاد العمر ان يعالج المرء مرارة فقدان الاحبه لان كلهم هيموتوا قبل ها ما هو اطول احد عمر فكل الحبايب ماتوا في حياته فكل ما يدفن واحد يقطع حتى من قلبه وحطه معه فيتجرع بقى المرارات كما قال البخاري رحمه الله يوم بلغه وفاة شيخه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الداريمي صاحب السنة لما بلغت وفاة الداريمي البخاري الداريمي شيخ البخاري استعبر البخاري أي بكى وقال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبا لك أفجع نعيش تتفجع الأحبة كلهم فدا عمر طال وبعدين لم يستر هو طول العمر بيبقى كويس لما الواحد يموت بس توه لا ده لم يستر قال عبد الملك بن عيرف لقد أدركته سقط حاجباه من الكبر يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن شو بأس إنه مائة وأربعين سنة ها وتعدي عليه بنت عشرين ما لنا يا جميل ها؟ مش عايش بك شعر المسابسل ده ها؟ وهو طبعا كله بقى ضربطك شعر المسابسل ده والعينين الحروة دي مش عاجبك يا جميل شوف الناس تقول عليه شوف الرجل فزق مش احترم سنه ده حتى النهار ده. بلاش لو ستين سنة تجوز بنت سبعتاشر سنة يقول لك شوف الرجل شوف الرجل الدني البسباص بنت سبعتاشر سنة قد عيال عياله وان ينكر عليه قال امال ده لو سنه 140 سنه واحد ويقول لها يا جميل يا حلو يا نظلظ الكلام ده طبعا منتهى الاهان يعني بهد النفس مات غير مستور مات غير مستور انت الجواري الجوار يغمزوا لك وانت عارف الناس لما مثلا نضرب مثال عشان نفرق الكبير والصغير ده راجل كبير عقله تام المفترض فيه بيوم يتصرف طبعاً لعقله لو راجل مثلا ماشي في الشارع عاجل صغير كده خمس سنين حدفه طوله طلع يجري ولا الولد عشان يمسكه مين اللي غلطان؟ الراجل مع ان هو اللي محدود الناس كلها شايفة الولد هو بيديله له طوبة في رابط او في راسه طلع يجري وراه يقولك تعمل عقلك بقال عيل، مع ان الولد هو اللي غلطان إنما حاكموه على مختبع عقله لا على مختبع عقل ولد فعشان كده لما يطلق يبقى راجل كبير شايب كده وعمل يغمز لو بنت بتعكسه صغيره كده ولا بتاع ممكن انت بيسلها بالعذر ولا حاجة قول لك بنت عندها شبقة عندها مش عبقة لكن ده راجل 140 سنة ما باقي في الكرمة إلا الحطر وعند يغمز الجواري يبقى مات غير مستور فاذا قيل له كيف أصبحت يقول شيخ كبير مفتون أدركته دعوة سعد بشوف هذا الشيخ الذي ترحمه القلوب ما تشوفه رموش واعد وماش على عكال ترحمه القلوب ولم يستر حتى مات لم يستر في آخر عمره كان هذا بسبب تفريطه في حق الله وشهادة الزور التي شهدها على سعد النبي والقص رضي الله عنه في شبابه إذا أي إنسان آآ آآ يعني وقع في مصيبة لم يستر في آخر حياته فإن الله عز وجل يستر العبد هذا على المختضى كرم فإذا كشف العبد في آخر عمره فإن هذا العبد قد ضيع حق الله عز وجل في شبابه مدولة الشيخ ينالك سؤال هل أمارة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها أصل في السنة وهل يعقد لآميرها البيعة ويجب طاعتها في المنشط والمكره وهذا الخروج عليها يعتبر الغدود وخروج عن جماعة المسلمين وهل يسمى هذا الإنسان خارجي من الخوارج الذين يوصفوا في الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا لأن البيعة لا تجوز إلا للأمير الممكن وهو أمير المؤمنين وكذلك طاعته في المنشط والمسرة كل هذا الكلام إنما أخذ من بعض الأحاديث صحيحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن هذا كله يتعلق بأمير المؤمنين الذي له حق الأمر والنهي على جميع أفراد المؤمنين أما الموجود الآن فلتها واحد منهم أمير إنما هذه الإمارات قد تكون إمارات تنظيمية فقط لا يجد طاعة الأمير فيها الوجوب الشرعي الذي يعتم تارك إنما رجل أمير جماعة من الذي أعطاه هذا الحق وأنه إذا قالته وقعت في الإثم من الذي أعطاه هذا إنما كل الأحاديث التي فيها البيع والتي فيها طاعة الأمير في المنشط والمكرى ومن أطاع أميري فقد أطاع الله هذا كله يتعلق بالحاكم الممتن الذي يستطيع أن يقيم شرع الله في الأرض. أما كل هؤلاء المراء الذين هم على رؤوس الجماعات فليست لهم بطبيعة الحال الحقوق التي هي الأمير. وهذا يعني ما لعمر بن الخطاب ما أذكر الآن أن صحيحها يعني لا تكون فاعه إلا بأمارة أو شيء من هذا الغبي. ما لعمر بن الخطاب نعم. فكيف نرد عليه؟ لا تكون فاعه. إلا بإمارة أو لا جماعة إلا بطاعة ولا طاعة إلا بأمارة أي هذا. كلام نحو هذا لا. لا لا نعم؟ عمارة لا لا لا إنما هذا كله قاله عمر بن الخطاب على وضع قائم لا يعرف غيره وهو الإمام الممكن يعني لا يتصور أن عمر بن الخطاب كان يبقى في هذه الجماعات المتناحرة إذ أن كلام عمر إنما هو نادع من الواقع هل كان واقعهم كواقعنا نحن الآن لم يعرف في زمان أولئك أن الأمير إلا يكون أميرا إلا أمير الإمارة العامة الكبيرة إمارة المؤمنين لكن يحتجون بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه على تثبيت هذا الواقع الموجود حان الله من يقول هذا نعم كلمة أمير يعني كلمة أمير شرعية يمكن كإمارة استقتصر لا يعني تقاتل على إمارة استقتصر لا يعني أنا أتكلم الآن في اللفظ نفسه يعني هل يجود إطلاق كلمة أمير وغدلك فيعني إمارة السفر هذه إمارة عاربة وإنما الإمارة من التأمير يعني لغوية فقط، لغوية فحل إنما الذي نعرفه من الإطلاح الشرعي أن الأمير إنما يكون للبيع للإمارة الكبرى اللي هي لخليفة المهم. والذي يتجوز استخدام كلمة الإمارة ربما يعني قصد المعنى اللغوي فقط. إنما المعنى الشرعي لا يتأتى على هذه التعبير. أمير وإمارة فرعية. توجد إمارات فرعية وأمير عام. ما هذه المشكلة؟ يعني ما إنما بسبب هذا التنظيم يطلبون البيعة. يعني بسبب أنهم يقولون هذه إمارة فرعية ومتفرعة من هذه الإمارة، متفرعة من هذه الإمارة، حتى يصلوا إلى الأمير الذي تفرعت منه هذه الإمارات يطلبون البيعة له. وهذا هو الواقع في بعض الأحجاب الإسلامية فضولة الشيخ هل هناك ما يسمى في الإسلام بفضل عضو من أعضائه عن الإسلام أو عن تنظيم الإسلام عامة عندنا في السودان في الجماعة الثلاثية إذا قال فالإنسان بعض الأوامر وبعض التقريرات التي تاتي من الجهاد العليا وهذا الإنسان لم ينفذ قد يفصل من هذا التنظيم ويعتبر هذا عند العامة أي القاعدة قاعدة الجماعة في السودان نسان منبوث وأنه من الخوارج وأنه شد ومن شزار شد في النار ويقولون قياسا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاث الذين خلقهم فهذا الإنسان من هذا الباب يفقل من هذا التنظيم أو يوقف مشاطا لا يتكلم لا يعتني منابل ولا يعني حتى هنالك إذا أراد الإنسان الزواج غد لا يزوجه إن كان مسلماً عاطلاً بالغاً موحداً لله سبحانه وتعالى عويل بالله من هذا القول وهذا من شؤم الحزبي هذا من شؤم أن يتحذب المرض الناس عندهم عادة المحاكاة عندهم عادة المحاكاة فإذا تحذبوا في حزب ووضعوا أنفسهم في إطار مع الجمال ينسون المنهج الذي اجتمعوا عليه ويتعطبون لهذا الإطار فترة رجل وانا في زيارة لبعض المدن لازمني يلازمني ملازمة واضح فقال لي انا كنت من الجماعة الكلمية وسماها قدت له فلم خرج. قال لانني كان هو قبل ذلك كان سلفيا. وبعدين استقطبوا هذه الجماعة وبعدين خرج منها فالذي استفاده وهو في الدعوة الثلاثية أنه لا يقبل قولا إلا بدليل ولما دخل هذه الجماعة هم يلغون عقول أسباعهم ويحتجون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الأمر وبعضهم كان يجد فيه غضابة لكن ينفذ وشتان بين أن يقيسوا أميرهم على النبي عليه الصلاة والسلام وهم غير موكمين يعني أنا أتعجد يعني كيف يقاس مثل هذا القياس هذا دل على أنهم يجهلون حقيقة القياس فأجرت مناقشة فتدخل وقال أن هذا الذي لي عليبا هذا مخالف ليه كذا وكذا وكذا فظلوا يروضونه فلما عجزوا معه قالوا له أنت لما بايعتنا أعطيتنا عنق قال لهم أنا ما أعطيتكم عنقي أنا أعطيت عنقي للإسلام قالوا نحن الإسلام أي أن الإسلام لا يعرف إلا من طريق أولئك قالوا أن الرئيس الجماعة أو الرئيس الخرعي لهذه المدينة أيعرف من الملابسات والطروف ما لا تعرف وأنك يجب عليك أن تستجيب قال أنا لا استجيب إلا إن علمت أن هذا على الحق أنا أرى أنه على الظاق وأرى أن هذا لا يجوز في دين الله كيف تجبرني على أن أخالف ما أعتقد لفعل الأمير وهو أمير غير ممكن بطبيعة الحال أنه ما يستطيع أن يحمي نفسه فأن هذا الأمير أميره من الكبير ممكن يعتقل من الصدح بل يأخذ إعدام وما يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا عن أتباعه شيئا فيبيعه من مثل هذا وبيعه على ماذا فقال فخرج فبسبب هذه الحجبية قالوا يدعون إليها ويتحدثون من خلال إطارها لا من خلال المنه ولذلك تجد الثلفيين الذين لا يستمون إلى جماع لها إطار ولها نظم أقل تعصبا وأعلى علما من الذين تحتبون لماذا؟ لأننا ندعو إلى منهج لا ندعو إلى فلان أو علان أو إلى جماع فما كنت معي على المنهج كنا وما اختلفت معي في المنهج اختلفنا ولذلك هذه الدعوة المباركة لو وجدت من يحسن تبليغها تخترق القلوب بلا أدنى مشقة لن لا أحد من هذه الجماعات كلها ينكر عليك منهجا إذا قلت أن منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح ما أعتقد أن يعترف أن يقول لا أنا لا أعتقد هذا منهجا فهذا الذي جرى في السودان يجري بكل أسف في معظم البلاد التامية إنه إذا خرج من الجماعة ولم ينصع لأمير الجماعة أنه يفصل لكن هذه يعني جهالة عظيمة ألا يزوج لا يرفع عليه السلام وعن وهذه الأشياء سبحان الله هؤلاء ماذا عرفوا من الإسلام الذين فعلون هذا الشيء هذا كله لا جدلاً لو استطاع دعاء أن يجعل اهتمام النار بالإسلام اهتمامهم برغيد الخب لا جد فلاح جدلاً فلاح كل مريض الخب يرتفع قرش واحد مناقشات سريعة على أعلى مستوى في كل بيت يتناقشون في رغيف القبز لا نجد السكر لا نجد الزيت لا نجد السم كيف نجده ويوفرون تعرف فلان خلاني في المجمع الاستهلاكي تعرف فلان هل نستطيع أن نحص زيت؟ ويتحدثون ويضيعون كثيرا من أوقاتهم في هذا الأمر لو أن هؤلاء الناس جعلوا يتحدثون عن الإسلام تحديثي مع السلعة التموينية كان يقولوا لا حياة لنا إلا بالإسلام الإسلام ضرورة يجب أن نراجع ديننا يجب أن نجاهد في سبيل إعلاء كلمة ربنا تبارك وتعالى لو فعلوا هذا واستطاع التعاء أن يشهدوا أولئك العوام فيجعل الإسلام على مستار غيث القدس في البيوت إذن لأفلحوا الجد الثلاث إذن العلاج أن يتكاثف التعاء سبيل إرجاع هذا الجمع الغفير الهائس إلى حضير الإسلام والله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما سمعناه وقلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل أقول قولي هذا وأستغفر الله أي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى اللقاء مع شريط آخر